وإذا تتلى عليه آيات لا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات لهم جنات النعيم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 ولقد آتينا لقمان الْحِكْمَةَ أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غلي حميد وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهنه وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها إن تكم اثقال حبة من خردل فتكن في صخره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 جاز عوالدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة